فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق فإما من بعد وإما في ذا أنت تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله يُضِلَّ يضل أعمالهم